عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الهام الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في لقاء جديد مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع المختصر في التفسير وصلنا لليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك قربنا أو انتهينا من النصف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما بقي وأن يعيننا على ما أن يغفر لنا ما موضى وأن يعيننا على ما بقي من هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا إياكم من اعتقائه من النار في هذه الأيام المباركة طيب هل بس للإخوة شوية لجمعوا ونتأكد بس أن الصوت والبث جيد ونتواكر على الله إن شاء الله طيب بصوت الجيد أخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلاص إن شاء الله نبدأ ومعنا اليوم صورة الحجر بداية من الجزء الرابع عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سورة الحجر سورة مكية من مقاصد السورة توعد المستهزئين بالقرآن والوعد بحفظه تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له ألف لام تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله هي آيات قران موضح, موضح للتوحيد والشرائع وخلي بالك طبعا من الكثير من الناس بيخطأ في نطق ألف لام را هي مش ألف لام را أ يعني را ألف همزة لا را ألف فقط ليس فيها همزة يبقى ألف لام را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 اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام ويتمتعون بملذات الدنيا المنقطعة ويشغلهم طول الأمن عن الإيمان والعمل الصالح فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة ما تسبق من أم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم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 حين يحين إهلاككم بالعذاب إن نحن نزلنا الذكرى إن له نحافظون إن نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس نسينا آيه. أه نسينا قرأ بس البقية الآية الثامنة وليس إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا بمهدين بل سيعاجلون بالعقابة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبذيل والتحريف وما يأتيهم من رسول إلا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 وما ياتي جماعه الكفر السابقه رسول الا كذبوه وسخروا منه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كما ادخلنا التكذيب في قلوب تلك الامم ندخله كذلك في قلوب مشرك مكه باعراضهم وعنادهم لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين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 حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية فلو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لما صده ولقالوا إنما سدت أبصارنا عن الإبصار بل ما نراه هو بتأثير السحر فنحن مسحورون من فوائد الآيات القرآن الكريم جامع, جامع بين صفات الكمال في كل شيء والوضوح والبيان يهتم الكفار عادة بالمادية، فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء، مغترين بالأمان الزائف، منشغلين بالدنيا عن الآخرة. هلاك الأمم مقدر بتاريخ محدد، هلاك الأمم مقدر بتاريخ معين ومقرر في أجل محدد لا تأخير فيه ولا تقديم وإن الله لا يعجل لعجلة أحد. تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والزيادة والنقص إلى يوم القيامة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحباً إخوتي الكرام جميعاً وأهلاً وسهلا بكم كيف دورة يعني ترى مباشرة حد يقرأ مباشر يعني فعامين دورات على على القناة دورة في تعليم القرآن الكريم خلصنا تقريبا جزء عام كامل وشرحنا التجويد يعني أغلب التجويد عندنا يعني دروس في المخارج والصفات وفي تعليم التجويد تقريبا يعني يعني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 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استمع للملأ الأعلى خلصة فيلحقه جرم مضيء فيحرقه والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 وجعلنا لكم ايها الناس في الأرض ما يعيشكم من الماكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا وجعلنا لغيركم ممن لا ترزقونه من الناس والحيوان ما يعيشهم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما من شيء ينتفع به الناس والذواب إلا نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به وما نوجد ما نجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا وأرسلنا الرياح لواح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياحة تلقح السحاب فأنزلنا من السحاب الملقح بها مطر فسقيناكم من ماء المطر ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا أبارا وإنما الله هو الذي يخزنه فيها وإن لَنَحْنُ نحي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وإن لَنَحْنُ نحي بِخَلْقِهِمْ مِنَ, العدم من العدم وإن لنحن نحي بخلقهم من العدم وببعثهم بعد الموت ونميت الأحياء إذا استوفوا أج آجا لهم, لهم ونحن الباقون الذين الذي الأرض ومن عليها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 والمسيء بإساءته إنه حكيم في تدبيره عليم لا يخفى عليه شيء ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن نقر صوت وهذا الطين الذي خلق منه أسود متغير الريح لطول مكثه والان الذين خلقناهم من قبل منا للسموم وخلقنا قبل الجن من قبل خلق ادم عليه السلام من نار شديده الحراره واذا قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وذكر أَيُّهَا الرَّسُولُ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَلِآدَمَ وكان معهم مَعَهُمْ إِنِّي سَأَخْلُقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ يَابِسٍ لَهُ صَوْتٌ إِذَا نُطِقَ إِنِّي سَأَخْلُقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ يَابِسٍ لَهُ صَوْتٌ إِذَا نُطِقَ أَسْوَدُ أَسْوَدُ مُتَغَيِّرُ الضِّيَاءَ أَسْوَدُ مُتَغَيِّرُ الرِّيحِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فيه من روحي فقوله ساجدين فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فاسجدوا له امتثالا لأمري وتحية له فسجد الملائكة كلهم أجمعون فامتثل الملائكة فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين لكن إبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن منهم امتنع أن يسجد, امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة من فوائد الآيات ينبغي للعبد التأملة، ينبغي للعبد والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على بارها. ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على بارها. جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته. الأرض مخلوقة ممهدة منبسط منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها وهي وهي مثبّة بالجبال الرواسي لئلا تتحرك بأهلها وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق الحكمة والمصلحة الأمر الملائكة بالسُرود آدم فيه تكريم للجنس البشري. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال الله لابليس بعد امتناعه من السجود لادم ما حملك ومنعك من ان تسجد مع الملائكه الذين سجدوا امتثالا لامر قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون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 الله هو طلب الانظار إلى النفخة الثانية قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون فالله سبحانه وتعالى قال له قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أنت هتموت برضو كما يموت الخلائق عند النفخة الأولى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين قال ابليس يا ربي بسبب اضلالك لي لا لهم المعاصي في الارض ولا اضلنهم كلهم عن الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك سبحان الله ان نسب هذا الضلال ان ربنا سبحانه وتعالى تعالى تعال الله عن ذلك انه هو اللي أضله يعني قال بسبب إضلالك لي لأحسنن لهم قال ربي بما أغويتني ولم يفعل مثل آدم آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا هو حواء لكن إبليس قال ربي بما أغويتني قال هذا صراط علي مستقيم قال الله هذا طريق معتدل موصل إليه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 وأن عذابي هو العذاب الأليم وأعلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع فليتوب إلي لينالوا مغفرة ويأمنوا من عذابي ونبئهم عن ضيف إبراهيم وأعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين جاءوا بالولد قوم لوط من فوائد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 سجود تحيّة وتكريم إلا إبليس رافض وابى لا سلطان الإبليس عن الذين هداهم الله وجتباهم تباهم في أن يلقيهم في أن يلقيهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله لا سلطان الإبليس عن الذين هداهم الله وجتباهم تباهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما فأجابهم بأحسن من تحيتهم وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوه فقد ظن أنهم بشر فلم لم يأكلوا منه قال إن منكم خائفون قالوا لا توجل إنا نبشرك بولا من عليم قال الرسل من الملائكة لا تخف إن نخبرك بما يسرك أنه سيكون لك ولد ذكر عليم قال أبشرتموني على أم مسني الكبر فبما تبشرون قال له إبراهيم وقد تعجب من تبشيرهم إياه بولد أبشرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشيخوخة فعلى أي وجه تبشرونني قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال الرسل من الملائكة الإبراهيم بشرناك بالحق الذي لا مريت فيه فلا تكن من اليائسين مما بشرناك به قال ومن يقلط من رحمة ربه إلا الضالون قال إبراهيم وهل ييأس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم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 إلا آل إن لم لمنجوهم أجمعين إلا أهل لوطن وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك إنا مسلموهم جميعا منها إلا مرأته أقدرنا إنها لمن الغابرين إلا زوجته فقد حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك إلا زوجته فقد حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك فَلَمَّا جاء آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَلَائِكَةُ الْمُرْسَلُونَ إلى آلِ لوط فِي صُورَةِ رِجَالٍ قال إِنَّكُمْ قَوْمٌ قال لهم لوط عليه السلام قوم غير مَعْرُوفِينَ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قال الرسل من الملائكة للوط لا تخف بل جئناك يا لوط بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم وأتيناك, واتيناك بالحق وإنا لصادقون وجئناك بالحق الذي لا هزل وإن وإنا لصادقون فيما أخبرناك به فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون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 وأعلمنا لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرنا وهو أن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في الصبح سبحان الله والله كأنه فعلا يشاهد الموقف وسيدنا لوط واخذ قومه وخارجين في أول الليل وهم ينتظرون العذاب والعذاب يأتي في أول, في أول النهار وجاء أهل المدينة يستبشرون، وجاء أهل سدوم مستبشرين, مستبشرين بضيوف لوط، طمعا مستبشرين بضيوف في فعل الفاحشة. قال إن أولئك ضيوفي فلا تفضحون. قال لهم لوط إنها هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريدون بهم.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 فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من طين متحجر إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين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 وإن كان أصحاب الأيكاتلَ الظالمين وَقَدْ كان قوم شُعَيْبٍ أصحاب القريةِ ذات الشجر الملتف الظالمين لكفرهم بالله وَتَكْذِيبِهِمْ لِرَسُولِهِ شعيب عليه السلام وَتَكْذِيبِهِمْ لِرَسُولِهِمْ شب عَلَيْهِ السلام شب عليه السلام مبين. فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب، وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق واضح لمن مر بهم، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، ولقد كذبت ثمود وهم أصحاب الحجر مكان، وهم أصحاب الحجر مكان بين الحجاز والشام جميع الرسل حين كذب نبيهم صادق عليه السلام. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه ومن ذلك الناقة فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمينين وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها آمينين مما يخافون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 وقل إني أنا النذير المبين وقل أيها الرسول إني أنا النذير من العذاب البين النذارة كما أنزلنا على المنقسمين أنذركم أن يصيبكم مثل ما أصاب الله أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرقين كتب الله أجزاءا فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض من فوائد الآيات. أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرهم وتغيانهم فإذا انتهى أو قع بهم من العقوبات ما يستحقونه كراهه دخول مواطن العذاب ومثلها دخول مقابر الكفار فإن, فإن دخل الإنسان على تلك المواضع والمقابر فعليه الإسراع ينبغي للمؤمن أن لا ينظر إلى زخار في الدنيا وزهرتها وأن ينظر إلى ما عند الله من العطاء على المؤمن أن يكون بعيدا من المشركين ولا يحزن إن لم يؤمنوا قريبا من المؤمنين متواضعا لهم محبا لهم ولو كانوا فقراء الذين جعلوا القرآن عيضين الذين صيروا القرآن أجزاء فقالوا هو سحر أو كهانة أو شعر فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك أيها الرسول لنسألن يوم القيامة جميعا الذين صيروه أجزاء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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فالج إلى الله بتنзиهه عما لا يليق به والثناء عليه بصفات كماله والثناء عليه وكم من العابدين لله المصلين له ففي ذلك علاج ففي ذلك علاج لضيق صدرك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك صلى الله عليه وسلم سبحان الله من, من علاج الهم والضيق والغم التسبيح أنك تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى انتهينا من سورة الحجر وندخل في سورة النحل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحب بأهل الجزائر الكرام مش عارف الأخ كان يسأل عن دورة في اتداوة هل هي دورة مباشرة يعني يسأل عن دورة مباشرة ولا عن الدروس كان الدروس فهي موجودة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم اتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة النحل مكيه من مقاصد السورة التذكير, بنعم التذكير بالنعم الدالة على المنعم سبحانه وتعالى التفسير اقترب ما قضى الله به من عذابكم أيها الكفار فلا تطلبوا تعجيله قبل أوانه تنزه الله تعالى عما يجعل له ولد تنزه الله تنزه تعالى عما يجعل له المشركون من الشركاء. ينزل الملائكة بالوحي من أمره على من يشاء ومن عباده أن آذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها زينة حين تدخلون في المساء وحين تخرجونها للمرعى في الصباح من فوائد الآيات عناية الله ورعايته بصول النبي صلى الله عليه وسلم وحمايتهم من أذى المشركين وحمايته من أذى المشركين التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم والأحزان وطريق الخروج من الأزمات والمآزق والك... والكروب. المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة, الصلاة... التي هي الصلاة على الدوام حتى يأتيه الموت ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقله. سم الله الوحي روحا لأنه تحيا به النفوس.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 وتحمل عليها أمتعتكم ولتكون جمالا لكم تتجملون به في الناس ويخلق ما لا تعلمون من ويخلق ويخلق ما لا تعلمون مما أراد خلقه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاته وهو الإسلام ومن الطرق ما هو من طرق الشيطان المائلة عن الحق وكل طريق غير وكل طريق غير طريق الاسلام فهو مائل ولو شاء الله أن يوفقكم جميعا للايمان يوفقكم له جميعا هو الذي أنزل من السماء هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب ماء، لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه أنعامكم، ومنها ما يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون ماء... الذي فيه ترعون مواشكم. يبتلك به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ينبت الله لكم بذلك الماء الزروع التي تأكلون منها وينبت لكم به الزيتون والنخل والعناب وينبت لكم من جميع ثمرات إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لذلاة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه فيستذلون به على عظمته سبحانه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وذل الله لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحوا والنهار لتكسوا والنهار لتكسبوا والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون به وسخر لكم الشمس وجعلها ضياء والقمر وجعله نور والنجوم مذللات لكم بأمره القدري بها تحتدون في ظلمات البر والبحر وتعلمون الأوقات وغير ذلك إن في إن في تسخير ذلك كله لدى إن في إن في تسخير ذلك كله لدى واضحة على قدرة الله لقوم يعملون عقولهم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 وهو سبحانه الذي ذلل لكم البحر وهو سبحانه الذي ذلل لكم البحر فمكنكم من ركوبه واستخراج ما فيه لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحما طريا لينا وتستخرجوا منه زينة تلبسونها وتلبسها نساءكم مثل اللؤلؤ وترسفون التشق وترسفون تشق عباب البحر وتركبون هذه السفن طالبا لفضل الله الحاصل من ربح التجارة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 الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة الله سبحانه, أنعم علينا البحر لنت... الله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم الأسماك واستخراج اللؤلؤ والمرجان وللركوب والتجارة وغير ذلك من المصارح والمنافع الحمد لله وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تحتذون وألقى في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب بكم وتميل وأجرى فيها أنهارا لتشرب منها وتسقوا, أنعامك وتسقوا, وتسقوا أنعامكم وتسقوا وزروعكم وشق فيها طرقا تسلكونها فتصلون إلى مقاصدكم دون أن تضلوا وعدامات وبالنجم هم وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نهارا وجعل لكم النجوم في السماء رجاء أن تهتدوا بها ليلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق هذه الأشياء وغيرها كمن لا يخلق شيئا أفلا تتذكرون نعمة الله الذي يخلق كل شيء وتفرده بالعبادة ولا تشركوا به ما لا يخلق شيئا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تحاولوا أيها الناس عد نعم الله الكثيرة التي أنعم بها عليكم وحصرها لا تستطيعوا ذلك لكثرتها وتنوعها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 ومع كون عابديهم صنعوهم بأيديهم فهم جمادات لا حياة فيها ولا علم فهم لا يعلمون متى يبعثون مع عابديهم يوم القيامة ليرمو معهم في نار جهنم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين يقبضوا ملك الموت و من الذين يقبضوا ملك الموت و اعوانه من الملائكه ارواحهم وهم متلبسون بظلم انفسهم بالكفر بالله فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت وانكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي ظنا منهم ان الانكار ينفعهم فيقال لهم كذبتم، قد كنتم كافرين تعملون المعاصي إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنيا لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه فدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها خلدئس مثوى المتكبرين ويقال لهم ادخلوا حسب اعمالكم ابواب جهنم ماكثين فيها ابدا فلا ساءت مقرا للمتكبرين عن الايمان بالله وعبادته وحده وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولن دار المتقين وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره وجتناب نواهيه ماذا أنزل ربكم ماذا أنزل ربكم على مح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 بمثل هذا الجزاء الذي يجزي الله به المتقين، بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجز المتقين من الأمم السابقة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخل الجنة بما كنتم تعملون.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 من ادب الملائكه مع الله انهم اسندوا العلم الى الله دون ان يقولوا ان نعلم ما كنتم تعملون من ادب الملائكه مع الله انهم اسندوا العلم الى الله دون ان يقولوا ان نعلم ما كنتم تعملون واشعارا بانهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى من كرم الله ومن كرم الله وجوده انه يعطي اهل الجنه كل ما تمنوه عليه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 لما عبدنا أحداً غيره، نحن لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا، ولو شاء ألا نحرم شيئا مما حرمناه، بم... ولو شاء ولو شاء ألا نحرم شيئا مما حرمناه، بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون، فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمر بتبليغه وقد بلغوا. ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة و وأرسل إليهم رسله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاروت منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولا يأمر أمته بأن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة غيره من الأصنام والشياطين وغيرهم فكان منهم من وفقه الله فآمن واتبع ما جاء به رسوله وكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه, فلم يوفقه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 إن تجتهد أيها الرسول بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء وتحرص على هدايتهم وتأخذ بأسباب ذلك فإن, فإن الله لا يوفق للهداية من يضله وليس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بنا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم وهاجرين من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله من بعد ما عذبه الكفار وضيق عليهم لننزلنهم في الدنيا دارا يكونون فيها عزة ولا ثواب الآخرة أعظم لأنه منه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 العاقل من يعتبر ويتطعظ بما حل بالضالين المكذبين كيف آل أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب والهلاك الحكمة من البعث والمعاد يظهر الله الحق فيما يختلف فيه الناس من أمر البعث وكل شيء فضيلة الصبر والتوكل أما الصبر فل... فلما فيه من قهر النفس وأما التوكل فلأن فيه الثقة بالله تعالى والتعلق به لأن فيه ثقه بالله والتعلق به جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى وتوكلوا على ربهم وهو الموطن الأفضل والمنزلة الحسنة والعيشة الرضية والرزق الطيب الوفير والنصر على الأعداء والسياده على البلاد والعبادة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحب جميعا يا مرحب أخينا عبد الله الحريسي احبابنا من السعوديه وكل كل مكان طبعا والله يعني سجد سجد التلاوه السجد سنة وليست فرض فلو سجد القارئ اسجدوا لو لم يسجد لا تسجدوا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما ارسلنا من قبلك ايها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي اليهم فلم نرسل رسلا من الملائكه وهذه سنتنا المطردة وإن كنتم تنكرون ذلك فاسالوا أهل الكتاب وان كنتم تنكرون ذلك فاسالوا اهل الكتب السابقه يخبرونكم ان يخبرونكم أن الرسل كانوا بشر ولم يكونوا ملائكة إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر. بالبينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر بين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أرسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة وبالكتب المنزلة وأنزلنا إليك إياك الرسول القرآن لتوضح للناس ما يحتاج منه إليه إلى توضيح. ولعلهم يعملون أفكارهم فيتعظون بما تَضَمَّنَهُ أَفَأَمِنَ الذين مكروا السيئات أَن يخسف الله بهم الْأَرْضَ أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أَفَأَمِنَ الذين دَبَّرُوا المكايد لِيَصُدُّوا عن سَبِيلِ الله أن يخسف الله بِهِمُ الْأَرْضَ كما خسفها بِقَارُونَ أو العذاب من حيث لا ينتظرون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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمر إلى مخلوقاته تمي... تمي... تميل, ظلالها تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلة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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم مع ما هم عليه من العبادة والطاعة الدائمة يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه ويفعلون ما يأمرهم به ربهم من الطاعة وقال, الذين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وقال الله سبحانه لجميع عباده لا تتخذوا معبودين اثنين إنما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك فإيايا فخافوني ولا تخافوا غيري وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله سبحانه لا من غيره ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر فإليه وحده, تد فإليه وحده تتضرعون بالدعاء ليكشف عنكم ما أصابكم فمن يمنح النعم فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو الذي يجب أن يعبد وحده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 على المجرم أن يستحي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في في كل الأوقات ومعاصيه إلى ربه في كل الأوقات ينبغي أهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله تعالى أن يأخذهم بالعذاب على غير وهم لا يشعرون. جميع النعم من الله تعالى سواء الماديه كالرزق والسلامة والصحة أو المعنوية كالامان والجاه والمنصب ونحوها لا يجد الإنسان ملجا لكشف الضر عنه في وقت الشدائد إلا الله, إلا, الله إلا الله تعالى فيضد بالدعاء إليه لعلمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب سواه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 ويجعل المشركون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا لأنها جمادات ولا تنفع ولا تضر قسما من أموالهم التي رزقناهم يتقربون بها إليها يتقربون به إليها والله والله لا والله لا تسألنا أيها المشركون يوم القيامة عما كنتم تزعمون من أن هذه الأصنام آله وأن لها قسما من أموالكم وأن لها قسما من أموالكم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 وإذا بشر أحده بالأُنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا أخبر أحد هؤلاء وإذا أخبر أحد هؤلاء المشركين بميلاد أنثى، اسود وجهه من شدة كراهية ما أخبر به، وأمتلأ قلبه هما وحزنا، ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضه لنفسه.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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يعاقب الله سبحانه الناس بظلم ولو يعاقب الله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 فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة فليستنصروه ولهم يوم القيامة عذاب موجع وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما انزلنا عليك ايها الرسول القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع وأن يكون وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين بالله وبرسله وبما جاء به القرآن فهم الذين ينتفعون بالحق من فائد الآيات من جهالات المشركين نسبة البنات إلى الله تعالى ونسبة البنين لأنفسهم وأنفتهم من البنات وتغير وجوههم حزنا وغما بالبنت واستخفاء واحد منهم وتغييبه عنه واستخفاء واحد منهم وتغي واستخفاء واحد منهم وتغييبه عن مواجهة القوم من شدة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البند. من سنن الله إمهال الكفار وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي تبيان ما جاء في هي تبيان ما جاء في القرآن، وبيان مختلَف فيه، وبيان مختلف فيه أهل الميلاد والأهواء من الدين والأحكام، فتقوم الحجة عليهم ببيانه. سبحان الله يعني جاء الإسلام وأكرم المرأة أي إكرام. شوفوا ما كانوا بيعملوا أي في المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن عن كرم المرأة كما لم يكَدِمها أحد ولا يعني ولا أمة من من قبلي. والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من جهه السماء مطرا فأحيى به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة إن في إنزال المطر من جهة السماء وإخراج نبات الأرض به لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه لدلالة واضحة على قدرة الله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم دعظة تتعظون بها حيث نسقيكم من ضروعها لبنا خارجا من بين ما يحتويه البطن من فضلات و. وما في الجسم من دم ومع هذا يخرج لبنا خالصا نقيا لذيذا يطيب للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لايه لقوم يعقلون ولكم عظه فيما نرزقكم من ثمرات النخل ومن ثمرات الاعناب فتتخذون منه مسكرا يذهب فتتخذون منه مسكرا يذهب بالعقل وهو غير حسن وتتخذون منه رزقا حسنا تنتفعون وتتخذون منه تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل والدبس إن في ذلك المذكور دلاله على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون فهم الذين يعتبرون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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلك سُبُلَ ربك ذللا يخرج من بطنها شراه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لَآيَةً لِقَوْمٍ يتفكرون ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات واسلك الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مذللة يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان فيه الأبيض والأسفر وغيرهما فيه شفاء للناس يعالجون به الأمراض إن في إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لا دلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه لقوم يتفكرون فهم الذين يعتبرون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 والله سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق فجعل منكم الغني والفقير والسيد والمسود فليس الذي فضله الله فليس الذين فضلهم الله في الرزق مرادي ما اعطاهم الله على عبيده حتى يكونوا شركاء بالسوية معهم في الملك فكيف يرضون لله شركاء من عبيده ولا يرضون لانفسهم أن يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم فاي ظلم من هذا وأي جحود لنعم الله أعظم من هذا شوف سبحان الله مخاطرة القرآن للعقول والقلوب يعني السادة اللي معان فلوس والأغنياء لا يقبلون أن يعطوا من هذا الرزق للعبيد فيكونون سواء طيب أنتوا يعني كيف يعني ترضون ذلك لأنفسكم ولا لا ترضون ذلك لأنفسكم وترضونها لله عز وجل بأن تجعلوا شركاء مع الله عز وجل هو الذي خلق هو الذي رزق وهو الذي أحيى ويميت ثم تجعلون له شركاء والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفادتا ورزقكم من الطيبات افابل باطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم ايها الناس من جنسكم ازواجا تالسون بهن وجعل لكم من ازواجكم اولادا واولادا اولاد ورزقكم من المأكولات كاللحم والحبوب والفواكه طيبها افا بالباطل من افا بالباطل من الاصنام والاوثان يؤمنون وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده سبحانه وتعالى من فوائد الآيات جعل الله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 وأنه الذي لا ينبغي أن يوحد غيره ويدعى سواه من من الله العظيمة على عباده أن جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة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 وضرب الله مثلا الرجلين إحداهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كلٌ عايم ولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو يَمُرُّ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم وضرب الله سبحانه مثلا وضرب الله سبحانه وضرب الله سبحانه مثلا آخر للرد عليهم هو مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه عاجز عن نفسه عاجز عن نفع نفسه ونفع غيره هو حمل ثقيل على هو حمل ثقيل على من يعوله هو حمل ثقيل على من يعوله ويتولى أمره أينما يبعثه لجهة لا يأتي بخير ولا يظفر بمطلوبة هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق نفعه متعد فهو يأمر الناس بالعدل وهو مستقيم في نفسه فهو على طريق واضح لا لبس فيها ولا عوج فكيف تسوون أيها المشركون بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا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 ما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين وإلا مثل انطباق إلا مثل انطباق جفن عينين وفتحه بل هو أقرب من ذلك إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء إذا أراد أمرا قال له كن فيكون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم أيها الناس من بطون أمهاتكم بعد القضاء وقت الحمل أطفالا لا تدركون شيئا وجعل لكم السمع لتسمعوا به والأبصار لتبصروا بها والقلوب لتعقلوا بها رجاء أن تشكروه على ما أنعم به عليكم منها ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم ينظر هؤلاء المشركون إلى الطير مذللات مهيئات للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة, بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء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 لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد إذ جعل منهم الغني والفقير والمتوسط ليتكامل الكون ويتعايش الناس ليتكامل الكون ويتعايش الناس ويخدم بعضهم بعضا دل المثلان في الآيات على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام لأن شأن الإله المعبود أن يكون مالكا قادرا على التصرف في الأشياء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 الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوت تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارا وراحة وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خياما وقبابا في البادية مثل بيوت الحضر. يخف عليكم حملها في, ترحال عليكم حملها في ترحالكم من مكان لآخر. ويسهل نصبها وقت ويسهل نصبها وقت نزوركم. وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار وجعل لكم من أصواف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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم من الأشجال والأبنية ما تستظلون به من الحر وجعل لكم من الجبال أسرابا ومغارات وكهوفا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو وجعل لكم قمصالا وثيابا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد وجعل لكم دنوعا تقيكم بأس بعضكم في الحرب فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء أن تنقاضوا لله وحده ولا تشركوا به شيئا سبحان الله من أسماء سورة, النحل، سورة النعم يا شوف كم من نعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في تلك السورة العظيمة فان تولوا ما عليك البلاغ المبين فان اعرضوا عن الايمان والتصديق بما جئت به فليس عليك ايها الرسول الا تبليغ ما امرت به الا تبليغ ما امرت بتبليغه تبليغا واضحه وليس عليك حملهم على الهداية يعرفون نعمه الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون يعرف المشركون نعم الله تعالى يعرف المشركون نعم الله التي أنعم بها عليهم ومنها إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ثم يجحدون نعمه بعدم شكرها وبالتكذيب برسوله وأكثرهم الجاحدون لنعمه سبحانه ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون واذكر أيها, الرسول يوم الغ... واذكر أيها الرسول يوم يبعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر الكافر ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر، ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضى ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضي عنه ربهم، ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرض ما يرضى عنه ربهم، فالآخرة دار حساب لا دار عمل. وَإِذَا اذا و اذا رؤى الذين ظلمون عذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون و اذا عينا ظلمون المشركون العذاب فلا يخفف عنهم عذاب ولا هم يم هلون عنهم بل يدخلونه حالي دين فيهم خلدين و الذين اشرقوا شركاء هم ربنا هؤلاء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 إنكم أيها المشركون لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله فليس معه شريك فيعبد وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون واستسلم المشركون وانقادوا لله وحده وذهب عنهم ما كانوا يخترقونه من الدعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله من فوائد آيات دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبال والأشعار على كل حال، ومنها استخدامها في البيوت والأساث. كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها والثناء بها على الله تعالى. الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء، الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء وأعدلهم. وهم الرسل الذين وهم الرسل الذين اذا شهدوا تم الحكم على اقوامهم في قوله تعالى وسرابين تقيق باسكم دليل على اتخاذ العرب دليل على اتخاذ العباد عده الجهاد ليستعينوا بها على قتال الاعداء دليل على اتخاذ العباد عده الجهاد ليستعينوا بها على قتال الاعداء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 واذكر أَيُّهَا الرَّسُولُ يوم نَبْعَثُ في كل أمة رسولا يَشْهَدُ عَلَيْهِم بما كان عليهم من كفر أو إِيمَانٍ هذا الرسول من جنسهم وَيَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِمْ وجئنا بك أَيُّهَا الرسول شهيدا على الْأُمَمِ جميعا ونزلنا عليك القرآن لتبين كل ما يحتاج إلى تبيين من والثواب وغير ذلك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 إن الله يأمر عباده بالعدل بأن يؤدي, العبد الحق بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العبادة وأن لا يفضل أحدا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل ويأمر بالإحسان بأن يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعا والعفو عن الظالم ويأمر بإعطاء, الأقر ويأمر بإعطاء الأقرباء مما يحتاجون إليه وينهى عن كل ما قبح قولا ك.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 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحرف بالله وقد جعلتم الله شهيدا عليكم بالوفاء بما حلفتم عليه إن الله يعلم ما تفعلون لا يغفى عليه شيء من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 ولم تحصل, ولم تحصل على مطلوب تصيرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود هل توفون بها أو تنقضونها ولا يوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا فيبين المحق من, فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب أو فيبين المحق من المبطل والصادقه من الكاذبه ولو شاء الله ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده متفقين على الحق ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن وفاء بالعهود بعدله ويوفق من يشاء بفضله لذلك ولا تسألون يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا من فوائد الآيات للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية لا تخلو الأرض من لا تخل الأرض من أهل الصلاح والعلم وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء والعلماء حفظة, لش... والعلماء حفظة شرائع الأنبياء حددت هذه الآيات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة النهي عن الرشوة وأخذ الأموال على نقض العهد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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعملون ولا تستبدلوا بعهد الله عوضا قليلا على نقضكم للعهد وترك الوفاء به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 ما عندكم أيها الناس من المال واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرا وما عند الله من الجزاء باق وما عند الله من الجزاء باق فكيف تؤثرون فانيا على باق ولا الذين صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات فنجزيهم الحسنة فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلى أضعاف كثيرة فإذا قرأت القرآن فاستع من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولن يجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 الطريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من شره. على المؤمنين أن يجعلوا القرآن أئمّتهم، فيتربوا بعلومه، فيتربو بعلومه ويتألق بأخلاقه ويستضيء بنوره، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة.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 وهم كاذبون في دعواهم فلغة من يزعمون أنه يعلمه أعجمية وهذا القرآن نازل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية فكيف يزعمون أنه تلقاه من أعجمية كان أهل مكة والمشركون يعني يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم هذا القرآن من رجل أعجمي فسبحان الله يعني أين عقولهم؟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 ثم إن ربك أيها الرسول لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلة وصبروا على مشاقه إن ربك من بعد تلك الفتنة التي يفوتنوا بها والتعذيب والتعذيب الذي عذبو به حتى نطقوا ك والتعذيب الذي نطقوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر لغفور رحيم لغفور لهم رحيم بهم لأنهم ما نطقوا بكلمة الكفر إلا مكرهين من فوائد الآيات الترخيص للمكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب بالإيمان المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وحرموا من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 بحاول طبعا قدر إن كان أقرأ سريع ولكن طبعا نحن في آخر طبعا برضو اليوم يروح برضو بيكون مجهد شوية والانتقال ما بين التلاوة والقراءة برضو يعني شيء مجهد يعني أصلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعله خالصا لوجه الكريم أنا يا لا أفسر أحلام لا أعرف تفسير الأحلام نحن في تفسير القرآن وليس تفسير الأحلام يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون واذكر أيها الرسول يوم, واذكر أيها الرسول يوم يأتي كل إنسان يحاج عن نفسه لا يحاج لا عن غيرها لعظم الموقف وتوفى كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رادا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية وهي مكة كانت آمنة لا يخاف أهلها مستقرة والناس من حولها يتخطفون يجيئها رزقها هنيئا سهلا من كل مكان فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروه فجازاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على اجسامهم فزعا وهزلا حتى صاروا كاللباس لهم بسبب ما حتى صاروا كاللباس لهم بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاء أهل مكه ولقد جاء اهل مكه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 فكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون فكونوا ايها العباد مما رزقكم الله سبحانه ما كان حلالا من جنس ما يستضاء فكونوا ايها العباد مما رزقكم الله سبحانه ما كان حلالا من جنس ما يستطاب اكله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 وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقابة فجزيناهم بمويهم فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور الآية سبحان الله لكثير من الإحالات في القرآن على سورة الأنعام منها هذه وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل أي في سورة الأنعام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركتم ليحبطن عملكم روح يا فين كما في سوره الانعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون آه كذلك آه في ايات ثانيه وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئوا بها لقد نزل عليكم في الكتاب وين هذه لا في سوره النساء في سوره الانعام ايضا نسيت الايه وإذا رأيت الذين يخوضون في آيتنا فأعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هذه في سورة الأنعام فإشارة من سورة النساء إلى سورة الأنعام أيضاً من فوائد الآيات الجزاء من جنس العمل فإن أهل القرية لما بطروا فإن أهل القرية لما بطر النعمة بدلوا بنقيضها وهو محقها وسلبها ووقعوا في شدة الجوع بعد الشبع وفي الخوف بعد الهلع وفي الخوف والهلع بعد الأمن والاطمئنان وفي قلة موارد وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية وجوب الإيمان بالله وبالرسل وعبادة الله وحده وشكره على نعمه وآله الكثيره وأن العذاب وأن العذاب الإلهي لاحق بكل من كفر بالله وعصاه وجحد نعمه وجحد نعمه الله عليه الله تعالى لم يحرم علينا إلى الخبائث تفضل منه وصيانة عن كل مستقدر ياشوف سبحان الله من أموال الصورة الصورة مليئة مشحونة بالنعم والتفضل من الله سبحانه وتعالى. بعدين في الآخر يذكر الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الأحبة. شوف المحارم تأديه وكل اللي فدى حلال. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد هذا وفور رحيم ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين ثم تابوا إلى الله بعد ما عملوا من سيئات وأصلحوا أعمالهم وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم ولما كان مشركون يزعمون أنهم على ملة إبراهيم رد الله عليهم دعواهم فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين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 يذكر الله سبحانه تعالى مثالا على شكر النعم وهو إبراهيم عليه السلام. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأعطيناه في الدنيا نبوة والثناء الحسن والولد الصالح وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين عاد الله لهم درجات العليا من الجنة. ثم أوحينا إلىك أن تتبع من لا تئي راهما حنيفا وما كان من المشركين.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 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل تعظيم السبت فرضا على اليهود الذين اختلفوا فيه ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ظل يوم الجمعة الذي أمر بالتفرغ فيه، وإن ربك أيها الرسول لا يحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيجازي كلا بما يستحق أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموايضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إنما جعل تعظيم السبت أدعو, أدعو أيها الرسول إلى دين الاسلام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 وإن عاقبتم فعاقبوه بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم صحا الله نزلت أيضا في بعد غزة أحد لما مثل المشركون ب حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام فلما النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال والله لا أمثلنا بسبعين منهم فنزلت هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فيعني انتهى النبي عليه الصلاة والسلام أصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون واصبر ايها الرسول على ما يصيبك من أذاهم وما توفيقك للصبر الا بتوفيق الله لك ولا وما توفيقك للصبر الا بتوفيق الله لك ولا تحزن لاعراض الكفار عنك ولا يضيق ولا يضق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوه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 على الدعاة إلى دين الله اتباع هذه الطرق الثلاثة الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن العقاب يكون بالمثل دون زيادة فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم والحمد لله رب العالمين انتهينا من جزء اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأن يجعل يعني هذه الدروس في ميزان حسناتنا أجمعين وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن يجعلها لنا ذخرا يوم القيامة اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا وكفنا ما أهمنا وغمنا اللهم اجعل هذه في موازين حسناتنا اللهم اجعل هذه الدروس في موازين حسناتنا أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين تقبلها منها منا واجعل فيها الخير والبركة وجعل فيها النفع يا أرحم الراحمين لقلوبنا وأعمالنا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعط خراجنا ورقاء آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع أرحامنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. ارحم موتانا ومنت المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. وارحم موتانا ومنت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار برحمتك أرحم الراحمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى غدا في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلك الحين وكل حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته